ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطال يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينان لا يؤده إليك إلا ما دونه تَعَالَى قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّ بَنَهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ وَيَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بلى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ فإن الله يحب المتقين إن الذين تَرَوْنَ وِعَادَ اللَّهِ وَأَيْمَانَهُ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِن الَّذِينَ قُمُّوا لِفَرِيقٍ يَعُونُ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُم مِّنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ باستیه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن کونوا رب بانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبي أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مرحب صدقوا لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه. قال أقرتم وأخذتم على ذلك إصري.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 مَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِيَ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 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ جُوَهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كفوا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا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 إن الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازدادوا کفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هُمُ الضالون الذين كفروا وما توهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولا افتداء به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 وَمَا تَفْعَلُوا من خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ